أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين And we have chosen them for the knowledge of the world and we have كننا الاولى وما نحن بمشريين فاتوا بآبائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبرهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين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 för er kunna seria det som ty но lớn det är det som får Always att ni i سِوًا وَاسْتَبْرَقَ وَاسْتَبْرَقٌ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى